إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ليست القضية أن تقول ربي الله وأنا مؤمن لا يا ابني القضية يا ابني أنك, إنك تستقيم على الدين أنك تثبت على الدين ليست القضية أن تلتزم لك شهر وشهرين القضية أن تثبت عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما قال أسلم وسكت. لا يقول الوعد الموت يا مؤمنين يا مؤمنون اثبتوا حتى الموت على إيمانكم ليست القضية اني أصلي الفجر أسبوع واسبوعين في المسجد أو أترك سماع الحرام أسبوع واسبوعين أو الفتاة تضع الحجاب على رأسها أسبوعا واسبوعين كلا إنما من الذي يثبت يقول ربنا جل وعلا هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما حالهم عند الموت؟ تتنزل عليهم الملائكة ماذا تقول لهم ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه لا تخافوا من القبر لا أنتم آمنون قبرك روضة من رياض الجنة لا تخاف من المرور على الصراط سيثبتك الله ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تحزن على أولادك الذين تركتهم لأن الله سيرعاهم لا تحزن على أهلك الله سيرعاهم ألا تخافوا ولا تحزنوا طيب ما حالنا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم إذا كان الله وليك فأبشر بالخير فمن الذي يملك الملك إلا الله من الذي يملك الجنة والنار إلا الله من الذي يحاسب العباد الله من الذي يغفر للعباد الله من الذي يعذب من يشاء الله من الذي يرحم من يشاء الله أنت عندما تدري عند الموت أنك مقبل على الله فالله تعالى يقول لك هنا نحن أولياؤكم أنا وليك يا عبدي أنا اللي أغفر لك يا عبدي وأستقبلك يا عبدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظ أهلكم وفي الآخرة نغفر لكم ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما تطلبون ما تدعون كل ما تطلبون ان أردت أن تنظر إلى وجه ربنا نظرت وهو أعظم اللذات في الجنة والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية ربنا أعلى النعيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما نرجو وأمنتنا مما نخاف وقد أدخلتنا الجنة واعدتنا من النار فيقول الله تعالى إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيه وعد الله وعدكم به في الدنيا يريد أن يعطيكموه الان فيقولون وما هو يا ربي ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تعذنا من النار قال فيكشف الله الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إلى وجه الله تعالى أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه هذا أعلى نعيم أهل الجنة وأعلاهم نعيما هو من يرى الله تعالى بكرة وعشيا اشتاقت قلوبهم إلى ربهم فاستحقوا أن ينظروا إليه الإنسان الذي يحمي بصره عن الحرام أنا أحمي بصري لاني أريد هذا البصر أن ينظر إلى وجه الله ما أريد أدنس في الدنيا أحمي لساني لأني أريد هذا اللسان إذا قال الله تعالى هل رضيتم فأقول نعم هذا اللسان الذي يتكلم في ذلك الموقف لا أريده أن يدنس في الدنيا بكلام حرام يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول الله جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار ما ينظرون إلى الله لكن لما حجب أعداءه استحق أولياءه أن ينظروا إليه جل وعلا للذين أحسنوا الحسن وزياده، ولا يرهق وجوههم قسر ولا ذلة الإنسان إذا كان عند الموت وتخيل ذلك فرح به نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك بعدما ذكر حال المؤمن عند الموت ذكر في الآية التي بعده أعظم الأعمال الصالحة وقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذه وظيفة الأنبياء وأتباعهم وظيفة الأنبياء وأتباعهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيها الإخوة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اتخذوا القرار الشجاع وتحملوا حتى رفع الله تعالى قدرهم بلال الذي كان يعذب ولا يلتفت إليه وكان من هوانه على سيده من شدة هوانه على سيده انه يربط قدميه بالحبال ثم ينادي صبيان مكه يقول تعالوا العبوا تعالوا يقولون ماذا يقول يسحب هذا العبد هكذا دائره يبدأون يسحبونه على الارض وجسده يتقطع برمضاء مكه تعذيب لكن بلال كان جبلا اسدا ثابتا ثم تمضي السنين ويذبح اميه بن خلف الذي كان يعذب بلالا يخرج إلى معركة بدر فيصاب في المعركة ويقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هل رأيت عبد الله بن مسعود؟ لم تره لكنه كان قصيرا كان دقيق الساقين ما كان جسمه كبير كان دقيق الساقين لكن ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يقبل عبد الله بن مسعود حتى يرقى على صدر اميه بن خلف وهو أيضا الذي رقى على صدر أبي جهل وذبحه ثم يقتله في تلك المعركة وبلال يبقى مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويرفعه الله حتى يستحى الله تعالى المؤمنين مكة ويجتمعون حول الكعبة ويرقى بلال فوق الكعبة يؤذن بعدما كان يسحب على التراب عند الكعبة لأنه آمن لم يمضي سنوات حتى رفع الله تعالى قدره والله يقول والعاقبة لمن؟ للمتقين والعاقبة للمتقين إذا صبر الإنسان وتبت على دينه وأحسن علاقته بالله جل وعلا وأحسن ما بينه وبين الله وأقام شعائره وثبت عند الفتن ثبت كلما جاءت فتنه يثبت أكثر عليها ويثبت على الثانية والثالث كلما ثبت على الفتن أكثر فأكثر فالله تعالى يقول والعاقبة للمتقين أسأر الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه أسأل الله أن يحفظكم يا أهل صفاقص خاصة ويا أهل تونس عامه وأسأل الله أن يجمع شملكم وان يسر أمركم وان يثبتنا واياكم على دينه وأسأل الله كما جمعنا في جامع اللخم في صفات، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة مع المتقين الأبراغ والعندياء الأطهار أشكر لكم استماعكم أشكر لاصحاب الفضيلة جاهم الله خير استماعهم وحرصهم وحقيقة انا أعتبر نفسي كرمت اليوم عدة مكرمات منها أني تحدثت إليكم أيها الأفاضل أيها الشعب الطيب ومنها أني جلست بجانب المشايخ الفضلاء والعلماء الأكابر جزاهم الله خير ومنها أيضا أن الله تعالى تفضل علي أن زرتكم فاسال الله أن يتبتنا